بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يمضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا بسي مرسل دوئ ويكا كلام الشافعي ورحمة خائلة بس من كده لا بسي قبولي مرسل وعدم قبوله أو بو با هندك شروط بسي مرسل كتك مرسل حجيا إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة إلى آخره توكوا أو كفرميق قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا, أح فلا أعلم أحدا قبلها فشنا فلميت قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، ففي حكم الموصول، مراسيل الصحابة وكبْنُ عباس بوتشي بن عباس بن هنا، لبرؤي عباس من صغار الصحابة، من من صغار الصحابة، أينَ أجر كبار الصحابة شبير، ممكنَ الحديث كان هر النبي شبير، ومراسيل الصحابة خاصٍّ يب الصغاره، بس ما السالي الصحابي اللي شوية زات له صيغة له تابع صحابة. بيوتي كابن عباس وأمثاله، كما ضمنيشة، ضمني الساليا زاتك جاية، كهندق وخائعة جاية، أو عن خيان أعمدة نبنا لصحابيتنا وبيستوينا، وأوين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعل، ينتقدي شروها. عموما واما مراسيل الصحابه كابن عباس وان مثاله ففي حكم الموصول يعني شيفه في حكم الموصول فهو موصول يعني طالما قلنا على الموصولون بو اصطلاح النقد لان چونك اخوي لأن مرسل دون انقطاعتاك اخوي لم يسمعه او لم يراه أو لم يره من النبي صلى الله عليه وسلم طالما على في حكم الموصول يعني وكما لانهم انما يرون عن الصحابه ضلم لوانيه روايه للشبتن تابعين ضلم كاتبين انما يرون عن الصحابه لا تناهي بدهن اصاله يعني اصل اويا اصل اويا الصحابه الروايه تابعين نكات صحابتك كخوي لك خوي صلى الله عليه وسلم روايتك لك سي لخوي جودتير يعني لك مستوى اكو مستواي خوي روايتك انت صحابيه ك ابو اصاله الصحابيه واقعك شي النبي بيان بيسبهك انت من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل اوين الصحابيه كتبي بيسبه بيثمن اصالهن بالان اگر تسيك لصحابات ذلك مش كبيرة من تابعين إلا ما علم من مرويات بعضهم من التابعين وما讲 لصحابات ذلك مش مرويات أين why are there أصلية إلا ما علم من مرويات بعضهم من التابعين فهذا ليس بأصل في هذا الباب ما اصلني كابو مراسلي صحابه حكم موصول هي لبر وكلهم عدول يعني هم صحابه عدل عداله كان كاريك اجل سنه سندك موصول نبي موصول نبل وصل وصلنكا يعني دلونكا وغشنكا واشترك دلوتنكا البناي في غنبرة وصل الله عليه وسلم فجهالتهم لا تضر فجهالتهم لا تضر والله أعلم كنت حافظ ابن كثير الله وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة لا العلماء وذكر ابن الاثير وغيره في <تصفيق> ذلك خلافا فظن ابن خلاف لو وذكر ابن في ذلك خلافا حافظ كثير وعبد قال الناشئ نيكايا او ذلك في مقدمه جامع الاصول له فالله اعلم ان جاء عليه واشار السخاوي في, في فتح في المغيث الى نقل المصنف عن ابن اثير ثم رده السخاويش هاتوا هي شيك <تصفيق> الاثير واباسك لي حافظ بن كثير باسي اكاد حافظ ابن كثير, ابن, ابن, ابن, ابن, كثير متا... ابن الاثير واي وزوا بعض نظام رميش بين ابن الاثير يشتهي بابته ين لكتبه كان يشتهي نسيوا ين امل متوهما كان بيني يا نوى ابن الاثير كثير ابن الاثير قام لازال قولك ابن ابيثيد ثابت النبي قولي اوانك اجمعنا لكنها القوي اخوتي امانات ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين وحكاية كده بس هي ليه هنا يحكى اما ذهب ولكن هذا ولا مسحق اسرائيل لانه يجب الاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين المسحق أو ان يكون ين هو نبي نوا المسحق هو ان يكون المسحق على ان يكون الله هو ان يكون المسحق لوين ان يكون لوين هو ان أو المسحق هو ان يكون المسحق ثم كان وصلك او لحكم ارسال برشه بلام اجل تابعينك و20 تابعينك أو كتجارك في ابيته بمرسل تابعين وبيت بهش لضعيفك لبربوني ام احتمالا نكري بالين اجماع على هي كاشيه ك مقبوله ويحكى هذا المذهب عن الاستهاد عشان جاء راجح أوش حقه خلافة بلا من أجل خلاف بيننا تمر إجماع لاحتمال ذلك عن بعض التابعين. ماذا؟ حد شيء قلنا. تابعين به. قال السيوطي في التدريب لحاشكة هاتو في الصحيحين من ذلك ما لا يحصى يعني من مراسيل الصحابة. لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة وإذا رووها بينوا بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس حديث مرفوع ليس حديث مرفوع بل إسرائيليات أو حكايات أو موقفة وهذا هو الحق كابوم أو مراسلي صحابني كلا صحيحين دهات ده ومراسلي صحابية ولصحابة شوا روايتين كده اجل لغير صحابة وروايات كم صحابة بيانية كم عمل عليك لاكي لا تريش أوهموا مراسلين كصحابة هيتي أقل تتابع كتابك يا باب إسرائيليات يا حكاياتها يان موقوفه أحاديث مرفوعه يعني صحابه كذب يروي عن التابعين اگر احتمال يشوا شب وغير صحيحين او كذا ببلغه وهو او كذا حكمي تنيه حكمي صحيحين ممكن مرسل او كذا نائب المرسل صحابي ابيث مرسل شي التابعين على فرض الوجود بغين تشكي شي لغيري الصحيحين شتيك ماندوزيوة مرسلي صحابينية وكاتبة مرسلي تابعين كاو آية إجماع لسلام سلم موضوعا؟ نعم ما دام خلاف نقل كذا وهي والله أعلم إجماع نية وقد وقع رواية الأكادبري عن الاصاغر والاباء عن أبنائي والآباء عن الأبنائي يا والآباء عن أبناء عن ابناء ما قلنا الإسلام ما في نبذ الإسلام بيقول كذولة نيتي؟ نيتي كذولي نيته هايتي أول هو البيت لا من نيته عن ال والآباء عن الأبناء وقد وقع رواية الاكابر عن الاصاغر ما ليس شيئا ما روايه الصحابة عن التابعين روايه الصحابة عن التابعين رواية شيا اكابر عن اصاغره عن أبناء عن الأصاغرة. كما سيأتي ان شاء الله تعالى والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير سنن الكبير وفي جزء السنن الكبرى السنن الكبير, السنن الكبير السنن الكبرى والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمى ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا في كتابه السنن الكبير وغيره يعني لا سنن كبير ولا غير سنن كبير ايش كان دي على يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا بمرسلاه يحسب كدوة اقي تابعيه عن رجل من الصحابة يعني ببي كان ما بينت عن رجل من الصحابة هذا مرسل فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه يعني إلى أن المرسل سلام عليكم حافظ بيها فيه رأي وابد مرسل حجنية فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة أجد مرسل بحج نزانه أو كانت مرسل الصحابة بليش لا يحافظ بيهقي حج نزانه فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحج والله أعلم أم عبارة أغير لا حاشكا حاشي شيخ البانية هذا الإلزام ليس على إطلاقه لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل الصحابة هو مرسل صحابية بل مرسل بمعنى منقطع وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة كابوم لابد من قولك حافظ رب حافظ رب الكثير حافظ حافظي لكتابي سنة كبير وغير كتاب سنة كبير الله أجر تابعيك روايات بكر عن رجل من الصحابة أبو شيبة الله مرسل نعم مرسل فإن كان يذهب مع هذا أجر أعمش بله لكتابك شغل مرسل حجنيا كواهو يلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحج بمرسل صحابي شنبه نبي, حج نبي. فانت ما دام قبول شيء نا مرسل نا كان وروايه تابعين عن رجل من الصحابيش ومرسل حركه كان بعضهم مرسل الصحابيش ولا نغيره شيخ ابن عيني هذا لازم مين بو لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي چونك كاتيج الله ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابين يا بلكوشية مرسل تابعين يا بل مرسل بمعنى منقطعة مرسل بمعنى منقطع وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي وقد ذكر نحوه السيرفي في كتاب الدلائل كما تراه في شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه أن التابعي إن قال سمعت رجلا من الصحابة قبله وإن قال عن لم يقبل يعني أقول ما رواه التابعي عن رجل عن رجل من الصحابة سمعته سمعته سمعت رجلا من الصحابه يا سمعت من رجل من الصحابه اگر اه سمعتوه مقبول اگر سمعتونا ابو بن عنبه مقبولين ورائي شيخ البنا يرى ان الاخير ينبغي ان يقيد بما اذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس والا فهو مقبول ايضا باشا اجل تابعيك وما ومعروف نباتي ليس كاتيكا علي عن رجل من الصحابه تكيدش هدم روحك تركيكي ترني اجر مدللز نبي عن فلا فلانك يا شمال هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي مجهول الحال أقرب عن عنا هي ناي محمولة على السمع. إبس أقرب شيء حدثني بحدثنيش حدثني ثقة. ورجدت ما صحبنا. لا نوصل ذاك ذا ثقيل والله حدثني ثقة. ناي نينا. ورناي على الراجح. شو لا يصير ثقيل لا يصير يصير ثقيلة. ولكن الشيخ دقيقة شيخ لك ان أن ينبغي ينبغي أن يقيد ان إذا هناك من يكون معروفا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مدلس يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من إرسال بس بوتي تابعينك دير إرسال أك على محمد صلى الله عليه وسلم بو تابعين ديت خبر تابعين نالد ينصحابا ينتابعين نالد حدثني فلان عن فلان بو هو سيقمن أجرت يقولي نالد حدثني فلان عن فلان بو بو أسباب إرسال شيء حافظ لا نكاد هندي أسبابي إرسال ما مبالغ عافض لنا كن الله فإن قيل فمن حامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال. أجر كثي هرخوي رواد ماك إلا الثقة نبي. قريء رواد ضعيف و بسيمك. بس كثي خوي رواد بس استقاعد. إذا شبوتي الله حدثني فلان. الله قال رسول الله لو بينا يعني شيخك بهذك كصحابي بيازيات ليش؟ فمن حامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال؟ قلنا إن لذلك أسباب أسباب إرسال سنسميه كمان هي هي كم أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات عن جماعة ثقات حديث غيبيسوا لا يكدوس يسمنفسر هم ثقة وصح عنده حديث جبريل لا صحيح فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه لا كان ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا وفلان يجب ان يكون هذا المكان فلان ان يكون هذا فلان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ان لا هرهم يانو تحليف شيء. سمع الحديث عن جماعة ثقات والصحة عنده يعن الحديث، فيرسله اعتمادا على صحته أن شيخ متأكد صدلا صدلا. بس الشيخ كان هناك عليه قال فلان. أجل صحابي بس أن صحابيك بالسبت يلايو، لش أنتابعينكوا بالسبت بنو منا عليه قال ابن عمر. متأكدة لأن شيخك بيستويته تاكيد خبره يخينا للعيو ذكر الشيخنا كما يشك لأسبابك كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال ما حدثكم عن ابن مسعود رضي الله عنه إبراهيم النخعي إبراهيم كريزيد النخعي أنه قال ما حدثكم عن ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود فقد سمعته من غير واحد. فقد سمعته من غير واحد. وما حدثتكم فسميت أو الناوم هنا. فهو عمن سميته. يعني أي كوا ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فقد سمعته من غير واحدة ولا تنكسك بسومة أقبل قال ابن مشعود عن ابن مشعود لا تنكسكه بسومة نعلم حدثني فلان وفلان وفلان عن ابن مشعود قالوا قال ابن مشعود عن ابن مشعود مثلا هذا شيء سيغي بتحمل ذلك وما حدثكم فسميتون فلان كسبي و فهو عن سميته كابوس أسبابكشيا وجود جماعة وجود مشايخ وصحة الحديث عنده كمتأكد لا خوي حديثك صحيح ولا سنتكسي جزار جميسفيد نايو النا يعني هميك هكلا أسباب كإتساع البشرية دوم دوم أن يكون نسي من حدثه به وعرف المثنى فذكره مرسلا حديث متأكد صد صد صد صحيح بسوطة تشبتي وتوقف سكانها ذلك إذا أقل إما تنينيوا إيوى خبر خوال ذاتنا باش عارهم تانيش جوتاً هم تاني جوتاً لاتي قسَك من دعاءِ قسَك صدَّ لصدَّ أزامَم يقيناً هاي مترعوبِ سُمَّ لا يدير مَشِكَ حالا من دوئی بیشتر نزدم کمتر همون تن خبرگه بامون نقل کرد نزدم لبیدم چه چیه باید املا بیشونه کاری اکات سرآوا که من نتوانم نیو شخص کنیم یک سب برام با قائل برام قائل فلان که هست دوم آن یکون نسی من حدثه بهی و عرف المثنى فذکره لان عصى طریقه آنه لا يحمل إلا عن ثقة توقف من الناس أن يعني هل أخو موكسي يقبلها ناشتغن ضعيف يقبلها أبي إلا شبك قائل شيء هي يذكر يأوبك سبب السهم أن يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتو فيذكر المثل من حديث قباسيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم يعني ما بس الأونية حدثني فلان عن فلان ما بس تحدثني يعني بوت كم فلان كسي شيخهم بيوتهم أو لا أو أو لا أو نعم بانم هنا لا نشر في السار الشرعية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الفتوى وجواب سؤال ذكرت مثلا كالسيدي من نقل بابو مرسل يعني بابو مرسل أما يكيكي تلعي لأسلابتي الإنسان أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى يم مذاكرة و... و... من تو حديث و آخرين وبوأوي كم زين محضرات من تو يا منا حديث كمن ذكر بأقام ذكر لي سنة دقي يعني الشي... يعني اللي بروه قربش من هي لا لا تستخدم في غمدي خواص الله صلى الله عليه وسلم لمرتبة تابعين نالين قال ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما كابو على جهة المذاكرة أو على جهة الفتوى سيذكر المثنى، لأن المقصود في تلك الحالة لو حظيت مذاكرات، يالله حظي فتوى سندك مطلوبة في تلك الحالة دون السند ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى بمن طوى ذكره لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. أجد بزاني من فلابنك بزاني كيا للسنة ده كم فلان كسر وحذف ما كده. أجد من التوبزاني توبزاني شيخي من كيا كاتي حديث لي عن رضيتكم ومن شيخكم ذكرناكم شيخ شيخي طالما قال فلان تابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تابعين ترى تر شيخي أم كحديثك لي وروايات كده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله المسعودي تبي سنك هي تذكرها بكتي أنا كده وهذا كله أمسي خالك باسمك كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة فسي أنت شوفت الى إلا لا ثقة وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه من الخيانة أما أجل تسكى يرسل عن كل أحد يعني يرسل عن, الثقات ويرسل عن, الضعف يرسل عن الثقة ويرسل عن الضعفة يرسل عن الثقة يرسل عن الضعفة أجل وابد أجروتي حدثني فلان وشيخه ضعيفه كشفه. بوي لا يذكر شيخه الضعيف. أشيء وشيء. بوشيخي شيخه كي. أو إيش شيء؟ لكن هذا الطابل قد في فعلي. أقول كسر بزني أعوي كدوة. أو قد حطعنا كبيت أو كسر. كم كوا؟ جودك لغش كذا. وتأثير لشيء أكاد. تأثير لعدالي الشخص كأكاد. لعداله شخصك ايهنت خاروه و اما اجشيبو يرسل عن كل احسن امانه اسبابك ومن اسبابك انت اسبابي السالم النوع العاشر نوعي كدبيتي ولا أي كانت شيء أهل حديثك أي كانت ضعيف، أي كانت موضوع، أي كانت منكر يعني أو كانت حجمي أو, أو كانت كذبتي، أي كانت شيء أهل أو حدثي، نعم، أهل من الله، ومثل ترباسي أو شخص أكلي هل في أنه شيء أكلي في كذبتي؟ طبعا أقول كثير، أهل من أجل شيء في الحديث يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متهم بالكذبة ولكن يقول لك ان الشيخ يضعف على رسول الله مثلا او كتابه ما هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي بلان ذكر الشيخ كينا كنبنا بره كتب او كاتلنا لوضع دا بزيد شي متهم بالكذب بزيدو مترد بزيدو منكر طعن يانا طعن. بلان ثاني يعني ثاني تحديدا به مزان شي جول يشيو لكنا نفع تشيو لكنا قدر بلان اي طان لا لا الضبط مئة النوع العاشر المنقطع جوري ديم لفنون المحديد المنقطع قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب النوان المنقطع النوان مرسلة شملهبك شن طريقك يا قلت حافظ ابن كثير فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم أما تعريشي كم يعني تعريشي كثيري أنها منقطع ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده صابه بينه التعريف هي كم هو ان يسقط من الاسناد رجل او منقطع بونيوت رجال يعني اكتفى بالادنى اكتفى بالادنى للدلالة على الاعلى اجليك هيك بهم منقطع هيك دوبه من باب اولى ثبت أما أجر منقطع بالشويشي عام ب ما بس في إصطلاح بيت، متوالي بيت متواليب أو معضلة. برضه لا بس هي عونية، ما قطع ولو ولو مرسل يشفيت. هاد منقطع. ولو معلق إجبيت يكسي شيليك وتبيت هذا منقطع ولو معضل إجبيت هالمنقطع هو أن يسقط من الاسناد رجل بل أن أقر رجلان بيت على التوالي أو هم منقطع هم معضلة بالتعريف العام منقطع أما بالتعريف الخاص أو كذا معضلة هو أن يسقط من الإسناد رجل. كابو هو أن يسقط من الإسناد رجل أجر منقطع إصلاحيما من مبزبة هو أن يسقط سقوط ظاهرا أجر منقطع إصلاحيما من مبزبة مبص إلى للسقوط سقوط كجيا ظاهرة أين أبو نمنا تدليس حديث مدلس حديث مدلس اجل حل نكره تدليس تدليس سكي حل نكره ايام منقطعه ياما منقطع بس يوت من منقطعه لا الصباح ده او كذا يمكن تدليس يكوي تدليس انسالي خفي في نوع منقطع هر شنو مدلسه مرسلي خفيش شر منقطعه مرسلي خفي لقل مدلس هال منقطعه لا, لا شر يا كوان لا روي اوي المنقطع اجد بتعليف شي عام ذي كلك شنك مدلس جهر انقطاع بس انقطاعي مدلس لقل انقطاعي مرسلي خفي انقطاع كيان خفي سقوط كيان خفي بلا منقطع ويا بني كسجن نيل لو بينا نيل أمهج كشيك تانية هو أن يسقط من الاسناد رجل مبس في سقوط كشيك يا ظاهرة والله أعلم شكا باعثك باعث باس منقطع وكوص طلاح أو يذكر فيه رجل مبهم كشيك المبهم تانية مثلا فلان عن رجل عن شيخ عن امرأة إسا اقل امر رجولا يان مرأة يان شيخه مجهول العين يان مجهول العين مجهول العين هبو نازم ديت اي اما لسنا ده انقطاع هي انقطاع نية بانمنا اوكو خويتشون سندي اشي هيا مثل الجوامم الثاني بما رواه العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن اوس منقطع منقطع لشوي ابو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين لم يدع علم منقطع كابو لعلماء. مجهول الحال مجهول العين المستور ها همو اواناء شيء منقطع منقطع بس قيم لراسيهم انقطاع ابي شي بيت ابي انقطاعي كي ظاهر مثلا استأقل بين سندك بيني رواه ابو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن شداد ابن اوسي اقل اهو سندك ابو معاصرة لخائج نبوها ما اللقاء ونا معاصرة أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن شداد ابن أوسن ما اللقاء هيا نمعاصرة نم هيا منقطع يا هي منقطع سمك انقطاعك انقطاعك الظاهرة سقوطك سقوطك الظاهرة أما عن رجلين عن شداد ابن أوسن ام سند مجهول العين شتياه. نوع السند كثير ام مجهول العين تبو حلك بكا تسمي كيشي متصل بويا بالان نتيجه اذا حل نكره اتواني في بو في بو سند موصول والحاله فيه والحاله في السند مجهول او مجاهل أتعين بالله الموصول؟ نعم كابوه دلالي وشي منقطع دلالي وشي منقطع لبرا ومعنى زورة بخشت تلك المنقطعك أجر سقوطك ظاهر به أجر سقوطك الخفيف به أجر مجهول لسندك إذا به حر ناذب الموصول بوهي منقطع وعليهاته بوشي عندك أليم شيء أن يسقط من الاسناد لرجل أو يذكر فيه رجل مبهد صاب اسا بمشيعه عند العلماء قال بس سقوط سقوط الظاهر او منقطع اما اجر مبهم اوانه هو او في أو نوتري منقطع بيوزي بيوتري مجهول سند منقطع مجهول يا ابو منا آه. يعني فيه مجهول يا فيه مجال ضمن الدراسات أمد, أمد دقيق دقيقة ترى كأمش في وتر تبوتر منقطع. شو إنك السند إذا مجرد كتابه منقطع. لو أجل سند شيت له هذا حل كد أو كذا. باعتبار هذا السند منقطع. وباعتبار المجموعة أو حديثة متصلة. أي ناخو هي ماشي معناها سقوط. سقوط يان معلق مانها يان منقطع مانها يان عضل مانها يا مرسل مانها اگر مجهيل مستور مجهول العين مجهول الحال ما ناوي شغل ما نوى نو صفات السند شنو معلق بيه شنو منقطع بيه شنو عضل بيه مرسل بيه خينا شنو كابوا ما عيينيه نتاع هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل ومثل ابن الصلاح الأولى يعني برغي أن يسقط من الإسناد رجل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين إمامة إمارة ان وليتموها ابا ذكر فقوي امين طب عشان يساء انقطاعاتها بما رواه عبد الرزاق شيخه اجت في سلسله دهكب كين عبد الرزاق الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن مسيع عن حديث امرؤان يعني بره هم من طلبين مبتدئين لا سلسله دهكب كين ما من زلمه سنده متصله شونك هاي هيجده على فلان فلان لابن عبد الرزاق الثوري بن سفيه انقطاع. لابن الثوري أبو إسحاق بن سفيه انقطاع. دوجا انقطاع تا. دوجا انقطاع تا. قال ففيه انقطاع في موضعين. أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. هالقول كثير وكهيه. أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنري عنه قال والثاني والثاني أن الثورية لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه كابو يسد إن خطاعي شتايا بلان إن خطاعك هم تشين إن خطاعك ظاهرا سقوطك الظاهرا يعني لل عبد الرزاق الثوري نوعمان هيا للنوان الثوري لقى أبو إسحاق شديك هيا ك أبو أمى منقطعة منقطعة حافظ لنا فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثي أمم أمياء إسحاق أو كلمة ممكن الحديثيو ما معنى الحديثي يعني المبتدئ في الحديث المبتدئ في الحديث الحديثي نجم محدث أجنا محدثي شبهة دوبا شو محدثي كمانية اللغوي ومحدثي كمانية الاصطلاحي محدثي لغوي هل يحدث الحديث بمحدثي جنبه الصلاحي في يد المحدث لا اسم اسمي فاعلي حدث يحدث محدثا جلس وحد وحدث الحديث بمحدثي الصلاحي جنبه محدثا لغوي اما محدثي الصلاحي ولا ما تقيدا كدواء او عند حديثي لا بلوي او عند صفات هذا شيء الحديثي حفظ لأنه يكاد الله فهذا الاسناد اخي خنوا لمروه عبد النزاع اذا تامله الحديثي ظنه متصلا الى اخره حديثي اجتماشي يعني أجتما متصلا وفيه امران حدوما أن هذا المثال انما يصلح للحديث المدلس لأن كل راوي من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما والثوري عن إبراهيم النخعي وامثال ذلك أليئا مثال عبد الرزاق عن الثوري انقطاعي تايا انقطاعي تايا بلام اوامعناي اونيك نيبي نوا عبد الرزاق الثوري نبي نوا ثوري ابو اسحاق نبي نوا نمو عاصرنا نلقى نعاليشي لان كل راوي من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه باشه اغلب بنيويتي لي جي بي الانقطاع فيه من قبل التدليس يعني انقطاع كان انقطاع شيء انقطاع شيء خفيه هذا ليس في مثال منقطع أن يذكر من قطعه فيه من عدم اللقاء نمونيك بيني نوا كهل أصلا تلميذ شيخ يكي النبي نبي مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما الثوري عن إبراهيم النخعي هل أصلا لقاء عني كم مثالك مثالي في دقيق نية بلان لابر اوي كما بستي لمنقطع معناه شي قشتي تلا نكت سقوطك ظاهر به واتمان منقطع اكريه سقوطك ظاهر به اكريه مذلش به اكريه مرسل خفيف به واكريه هارجه اللي يتفلش في كان عن خطاع بو يا امن نمونه هنا وتحافظ بالحجر انه قد الله امن من الدقيق ني الانقطاع الظاهر بيت أما تدليساته شون كان يناع عبد الرزاق الثوري كمبنيو الثوري ابو اسحاق كمبنيو بو يا امن نمونه بو تدليس برشه بكربت ما بو انقطاعي الظاهر أما برغيد وميكا او يذكر فيه رجل مبهم مثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوسن حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أم حديثي كذلك عن رجلين تماشى موهما بلان للي أحمد وللاي طبراني تلمذيه كهنالتي لحى شكاهته عن رجل من بني حنضلة عن شدال وطرق تليهاية وخو شيخ العلواني هنا يعني بهوي طريقه تي اليو هذا حسن لغيره على اقل تقدير يعني في اشو شيخ بنتهم اي في كذول تماما منا اللي بد جهاله بيساوي جهاله الرجل الحمضلي ولم يذكر له طريقا أخرى تمام النبأ كما تدوى ثم علمت حلبي الله ثم علمت منه حسبه الله رجوعه إلى تصحيحه فجزاه الله خيرا يعني حديثك يا حديثي مقبول حديثي حسن لا شيخ تحسين كده ومنهم من قال الشاهد كما عن رجلين 2500 هنا هذه رجلين. طبعا لا, أبو لا أُتمنى لا أحمد ولا طبراني غير عن رجل. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. أما تعريف دوام منقطع مثل المرسل؟ وكم مرسل ومرسلشية كل ما لا يتصل اسناده كل ما لا يتصل اسناده غير ان المرسل اكثر ما يطلق على, رو... على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كابو ابي بين قطاعتين قطعك ظاهر بيت المنقطع مثل المرسل اسم مرسل متطاعجيه ظاهره وهو كل ما لا يتصل اسناده غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي يعني لكم مرسل ومرسل هر اونده طيبه بتي و اويكه تتابعي قال رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كابو بم تعريفه لغته تعريفي يكمن اويكه اسمع يعني انقطاعاتي انقطاعاتي خفيش ب سقوطك خفيش ب شو مدلس شم مرسل الخفي و مستور؟ و مجهول عين؟ و مجهول الحال لسه كم منقطع؟ منقطعه اما يدوم انقطاعتين انقطاعك, انقطاعك ظاهر به كمعلق به شه معضل به شه مرسل به حيث يكون منقطع بلانتي اما من باب التعريف العام منقطع العام أما منقطع قطع الشوكي الصلاحي اويك لاثناء السند لاثناء السند انقطاع ببر ببر بتوالي جنبه ل هذا بتوالي جنبه وسقوطه كي شيء والله اعلم قال ابن الصلاح وهذا أقرب أميكس قط ظاهرك وهذا أقرب وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته في الكفاية يعني كثير الكفاية يا الكفاية قال وحكى الخطيب عن بعضهم خطيب لهندل لعلماء نقل كدوة كان حاشكا على هو الحافظ أبو بكر أبو بكرم البلديجي المتوفى سنة و وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه منقطع شي أقولوا إذا سأخذوا أن يؤمن مقطوع وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه تابعينه كمتش موقوفا عليه من قوله او فعله يعني مبني او كالسالك قولي خوان يا فعلي خوان تابعين يا دون التابعين بجاتي او يبيوتري مقطوع و منقطع يعني يعني شي منقطع عن رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من منقطع عن رفعه الى الصحابة بويا بمقطوع و منقطع وهذا بعيد غريب والله أعلم النوع الحادي عشر حشيق حشيق كم اه. اه. وهو الذي ذكره الخطيب البغدالي في كفايته في أصل مختصر ابن كثير هنا في كتابيه لجأتي كفايته يعني في كتابيه والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في كفايته إذن لا لأصل لا مختصر ابن كثير يعني اختصار علوم الحديث هاتوا لجاتي كفاته كتابه يعني ذكره الخطيب البغدادي في كتابه بلامعيل كتابي علم الحديث كي من صلاح خوياهت وفي كفاته وهو الصاد أو الصاد ولذلك أثبتناه نما كتابيه كتابه وهو كتاب اختصارك أتمنى كفاته الخطيب البغدادي كتابامي معروفا في أصول الحديث يعني إمكاني كتابهه بالكتابهه. بولا بدوكتابهه معروفا لا لا لا أصول الحديث في أصول الحديث نيوث في علوم الحديث. شكل علوم الحديث كيف يزوله؟ لفنون الحديث كيف يبرم له؟ لعلم المصطلح ده كخاص علوم يعني أصول علم المصطلح ده دوكتابهه. أحدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع بحيد الآباد للدكن بالهندي سنة 1357 والآخر الجامع لآداد الشيخ والسامع لم يطبع أوشاك الوعظ رمس الحمد طبع كداوة وهذه العبارة التي أشار إليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابتة في كتاب الكفاية وكوكاينر لكفاية هاتوة قال أما عباركي كي خطيبة والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة هنا منقطع إشخهر مرسلة يا مرسلها منقطعة شو هالإنقطاع ريداو بلى منقطع بو كم ترلا يا الأخوة التابعين اغر انقطاعك للنيوان للنيوان تابعينك لغا فيقن بدي خاص او في 3 خاصه تمرسل طالما دخوار اوانه هر بيت 3 منقطع طالما اگر جوان بكوبن جواب مثل أن يروي مالك بن انس عن عبد الله بن عمر او سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاش عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله أمشهم أو عبارية خطيب باسكر كمنقطع بمعنى المقطوع معروي عن التابعين ومن دونه موقوف عليه من قوله او فعله اقول نتاو قول شاكر تو هذا برشم فقط كما فيكم صلى الله عليه محمد